ارايت ان كذب وتولى الم يعلم بان الله يرى كلا لا ان لم ينته لنصفع عن بناصيه ناصيه كاذبه خاطئه فليدع ناديه سندع كلا لا تطعه واسجد وقترب